بسم الله الرحمن الرحيم أ ل ف ل ا م ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين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 واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون واذا قيل لهم آ م ن و ا كما آ م ن الناس قالوا انومن كما آ م ن السفهاء الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون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 مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أ ض ا ء ت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون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 وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسوره من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين ف إ ن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس و ا ل ح ج ا ر ة أ ع د ت للكافرين وبشر الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات أ ن لهم جنة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 ولهم فيها أ ز و ا ج م ط ه ر ة وهم فيها خالدون إ ن الله لا ي س ت ح ي أ ن يضرب مثلا ما ب ع و ض ة فما فوقها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 قال إ ن ي أ ع ل م ما لا تعلمون وعلم آ د م ا ل أ س م ا ء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني ب أ س م ا ء ه ؤ ل ا ء إ ن كنتم صادقين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 فلما أ ن ب أ ه م باسمائهم قال الم اقل لكم اني اعلم غيب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون واذ قلنا للملائكه اسجدوا ل آ د م فسجدوا إ ل ا إ ب ل ي س ابى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آ د م اسكن أ ن ت وزوجك ا ل ج ن ة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه ا ل ش ج ر ة فتكونا من الظالمين ف أ ز ل ل ه م ا الشيطان عنها ف أ خ ر ج ه م ا مما كانا فيه وقل نهبط بعضكم لبعض عدو ولكم في ا ل أ ر ض مستقر ومتاع إ ل ى حين فتلقى آ د م من ربه كلمات فتاب عليه إ ن ه هو التواب الرحيم قل نهبطوا منها جميعا ف إ ن م ا ي أ ت ي ن ك م مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا باياتنا أ و ل ئ ك أ ص ح ا ب النار هم فيها خالدون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 و آ م ن و ا بما أ ن ز ل ت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر به, ولا تكونوا أول كافر به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 أ ت أ م ر و ن الناس بالبر وتنسون أ ن ف س ك م و أ ن ت م تتلون الكتاب أ ف ل ا تعقلون واستعينوا بالصبر و ا ل ص ل ا ة و إ ن ه ا ل ك ب ي ر ة إ ل ا على الخاشعين الذين يظنون أ ن ه م ملاقو ربهم و أ ن ه م إ ل ي ه راجعون يا بني إ س ر ا ئ ي ل اذكروا نعمتي التي أ ن ع م ت عليكم واني فضلتكم على العالمين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 و َ إ ِ ذ ْ نجيناكم ََُّ من ِ آ ل ِ فرعون ََِْ يسومونكم ََُُْ سوء َُ العذاب ِ يذبحون َُُِ أ َ ب ْ ن َ ا ء َ ك ُ م ْ ويستحيون ََََُْ نساءكم ََُِْ وفي َِ ذلكم َُِْ بلاء ٌَ من ِّ ربكم َُِّْ عظيم ٌَِ واذ فرقنا بكم البحر فانجيناكم واغرقنا ال فرعون وانتم تنظرون و إ ذ و ع د ن ا موسى أ ر ب ع ي ن ل ي ل ة ثم اتخذتم العجل من بعده و أ ن ت م ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون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 فتوبوا إ ل ى بارئكم فقتلوا انفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إ ن ه هو التواب الرحيم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 وظللنا َََْ عليكم ََُُْ الغمام َََْ و َ أ َ ن ز َ ل ْ ن ا عليكم ََُُْ المن ََّْ و َ ا ل س َّ ل ْ و َ ا ق ُ ل و ا من ْ طيبات ََِِّ ما َ رزقناكم َََُْْ وما ََ ظلمونا َََُ ولكن ََِْ كانوا َُ أ َ ن ف ُ س َ ه ُ م ْ يظلمون ََُِْ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 فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم ف أ ن ز ل ن ا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون واذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشره عينا قد علم كل اناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الارض مفسدين واذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقفائها فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت ا ل أ ر ض من بقلها و ق ف ا ئ ه ا وفومها وعدسها وبصلها قال أ ت س ت ب د ل و ن الذي هو أ د ن ا بالذي هو خير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 ي ك ف ر و ن ب آ ي ا ت الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى هادوا والصالح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 و ل في السبت فقلنا لهم كونوا قرده خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين واذ قال موسى لقومه ان الله يامركم ان تذبحوا بقره قالوا اتتخذنا هزوا قالوا أ ت ت خ ذ ن ا هزوا قال أ ع و ذ بالله أ ن أ ك و ن من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ماهي قال إ ن ه يقول إن انها ب ق ر ة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها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 قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إ ن ا ل ب ق ر ة ش ا ب ه علينا و إ ن ا ان شاء الله لمهتدون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 وان من الحجاره لما يتفجر منه الانهار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء و َ إ ِ ن َّ منها َِْ لما ََ يهبط َُِْ من ِْ خ َ ش ْ ي َ ة ِ الله َِّ وما ََ الله َُّ بغافل ٍَِِ عما ََ تعملون َََُْ افتطمعون أ ن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون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 و ي د ث و ن ه بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم افلا تعقلون و ل ا ي ع ل م و ن ئ ك الذين ل ع ل م ا ي س ر و ن و م ا ي ع ل ن ومنهم ن و اميون لا يعلمون الكتاب الا امانيا وانهم الا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم من فكتبت ايديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إ ل ا اياما معدوده قل أت اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أ م تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك الصالحات أصحاب أ اسماء الجنة ف ي ه الله د و وإذ ن أخذنا بني إ ميثاق ا س ر ئ لا إلا ل ل ا تعبدون و ب الحسنى د ي ن إ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 وتخرجون فريقا, منكم من ديارهم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم ب ا ل إ ث م والعدوان تظاهرون عليهم بالاثم والعدوان وان ياتوكم اسارات فادوهم وهو محرم عليكم اخراجهم افتؤمنون ببعض الكتاب وَتَكْرَمُونَ ف م الكلم جزاء من ي ف ع ا ل ح ي ا ة ا ل د ن ي ا و ي و م ا ل ق ي ا م ة يردون إلى أشد إلى ل ا ع ذ ا ب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 ولقد اتينا موسى الكتاب وخفينا من بعده بالرسل واتينا عيسى ابن مريم البينات وايدناه بالروح القدس افكلما جاءكم رسول بما لا تهوى انفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون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 قُلْ لِمَا مَعَهُمْ وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ و ي ح و ن على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنه الله على الكافرين س م ش ت ر و ا به أ ن ف س ه م أ ن يكفروا بما أ ن ز ل الله بغيا أ ن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده ف ب ا ء و ا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين و إ ذ ا قيل لهم آ م ن و ا بما أ ن ز ل الله ق ا ل و ن موسوعه النابلسي ويكفرون للعلوم ا ل ا س ل ا م ع ه م قل فلم تقتلون انبياء الله من قبل ان كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم ا ت خ ذ و قالوا يا موسى اذ اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم خ بسم ا ت ل ه الرحمن م بقوة الرحيم و بسم ع و الله ق ا و وعصينا وأشربوا ا سمعنا في ق و ب م ا ل ع ج ل ب ك ف ر ه م قل بئس م ا أ م ر ك م به إ ي م كنتم مؤمنين قل إ ن كانت لكم ا ل د ي ا دار ا ل آ خ ر ة عند ا ل ل ل ه خ ا ص ة من دون الناس فتمنوا الموت إ ن كنتم صادقين ولن يتمنوه أ ب د ا بما قدمت ولو ا ل عليم ه انهم أ ح ر ص ا ل ن ا س ع ل ى حياتي ومن الذي ن أ ش ر ك و ا يود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 قل من كان عدوا لجبريل ف إ ن ه نزله على قلبك ب إ ذ ن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال ف إ ن الله عدو للكافرين ولقد أ ن ز ل ن ا إ ل ي ك آ ي ا ت بينات وما يكفر وما ينظر بها الا الفاسقون ا وكلما ع َ ه د و ا عهدا نبذه فريق ٌَِ منهم ُِْْ بل َْ أ َ ك ْ ث َ ر ُ ه ُ م ْ لا َ يؤمنون َُُِْ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 تبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ولكن الشياطين كفروا يعلمون الشياطين وما أ ن ز ل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أ ح د حتى يقولا إ ن م ا نحن ف ت ن ة فلا تكفر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 والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آ ي ة أ و ننسها نات بخير منها أ و مثلها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 و ل ا خوف ع ل ي ه م و ل ا ه م ي ح ز ن و ن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 ومن اظلم ممن م نعم ساجد الله أ ن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها اولئك ما كان لهم أ ن يدخلوها إ ل ا خائفين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 ان الله واسع عليم وقال و اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والارض كل له قانتون ا ل س م و ا ت و ا ل أ ر ض و إ ذ ا قضى ق أمرا فإنما ي و ل له ك ن فيقوم و ا ل ا ل ذ ي ن ل ا ي ع ل م و ن ل الاسلاميه أو و ا ت كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا ا ل آ ي ا ت لقوم يوقنون انا ارسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسال عن اصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولن نصارى بعملتهم قل ان هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت اهواءهم ب ع ث ت الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آ ت ي ن ا ه م الكتاب يتلونه حق أولئك يؤمنون به ومن ل أُولَئِكَ ي ؤ و وَمَنْ ن َ بِهِ يكفر َُْ به ِِ ف َ أ ُ و ل َ ئ ِ ك َ هم ُُ الخاسرون ََُِْ يَا بَنِي إِسْرَاءِ ا ل ت ي أ ن ع م ت فضلتكم عليكم على وأني ا ل ع ا ل م ي ن و ا ت ق و يوما ا ل ا تجزي ن ف س ع ن نفس, عن نفس شيئا ولا يقبل, منها عدل ولا, تنفعها شفاعة ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعه ولا هم ينصرون واذ ابتلا ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن قال اني جاعلك للناس اماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظهر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 وعهدنا الى ابراهيم واسماعيل أ و طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود واذ قال ابراهيم رب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 م و س و ع ذ ا ب ا ل ن ا ر و ب س ا ل م ص ي ر وإذ ي ر ف ع إبراهيم ا ل ق و ا ع د م ن ا ل ب ي ت و إ س م ا ع ي ل ر ب ن ا ت ق ه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 وأرنا م ن ا س ك ن ا و ع ه النابلسي ل ل ا ل و م ا ل ر ب ن ا وابعث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 إ ذ قال له ربه أ س ل م قال أ س ل م ت لرب العالمين ووصى بها إ ب ر ا ه ي م بنيه ويعقوب يا بني إن الله و ا ف ى لكم الدين فلا تموتن إ ل ا وانتم مسلمون ام كنتم شهداء إ ذ حضر يعقوب الموت إ ذ قال لبنيه ما تعملون من إذ قال ب م و ن من ب ع د ق النابلسي للعلوم الاسلاميه و اسماء واحدا ونحن له م ل و الله ك أمة الحسنى كسبت ولكم ما كسبتم ولا أ س ا ل و ن عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أ و نصارا تهتدون قل بل م ل ة إ ب ر ا ه ي م حنيفا وما كان من المشركين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 و إ س م ا ع ي ل و إ س ح ا ق ويعقوب و ا ل أ س ب ا ط وما أ و ت ي موسى وعيسى وما أ و ت ي ا ل ن ب ي و ن من ربهم لا نفرق بين أ ح د منهم لا نفرق بين أ ح د منهم ونحن له مسلمون ف إ ن آ م ن و ا بمثل ما آ م ن ت م به فقد اهتدوا وان تولوا فانما هم في شقاق فسيكفيك هم الله وهو السميع العليم صبغه الله ومن أحبه اسماء الله, الله وهو ن الحسنى وربكم أ ولكم أعمالكم ولنا اعمالنا ولكم اعمالكم ونحن له مخلصون ام تقولون ان ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارا قل اانتم اعلم ام الله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 يهدي م ن يشاء إ ل ى ص ر ا ط م س ي للعلوم الاسلاميه م و س ل ت ك و ن ش ه د ا ء ع ل ى ا ل ن ا س و ي ك و ن ا للعلوم ر س و ي ك م شهيدا ا ج ع ل ن ا ا ل ق ب ل ة ا ل ت ي كنت ع ل ي ه ا إلا لنحن لمن يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وان كانت لكبيره الا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع ايمانكم ان الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السلام ف ل س م ا ء فلنولينك ق ب ل ة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره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 وحيث ما كنتم فولوا جوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجه إ ل ا الذين ظلموا منهم الا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولاتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما ارسلنا فيكم رسولا مِّنْ ك م يتلو عليكم آ ي ا ت ن ا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب و ا ل ح ك م ة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 يا ايها الذين آ م ن و ا استعينوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرين وَلَا تَقُولُوا لمن يقتل في سبيل الله أ م و ا ت بل أ ح ي ا ء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من ا ل أ م و ا ل والانفس والثمرات وبشر الصابرين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 م و س و ل ئ ك ه م ا ل م ه ت د و ن إن ا ل ب ل س و ا ل م ر و م ن ش ع ا ئ ر ا ل ل ه فمن حج ا ل ب ي ت أ و ه من ا تطوع خيرا ف إ ن الله شاكر عليم إن الذين اتمون ما أ ن ز ل ن ا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله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 سحاب المسخر بين السماء و ا ل أ ر ض لايات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أ ن د ا د ا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 بهم الاسباب وقال الذين اتبعوا لو أ ن لنا ك ر ة ف ن ت ب ر أ منهم كما تبرا منا كذلك يريهم الله أ ع م ا ل ه م حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أ ي ه ا الناس كلوا من ما في ا ل أ ر ض حلالا ط ي م و ل ا ت ت ب ع و النابلسي ل ك م ع ل و م الاسلاميه موسوعه ا ل ن ا ع ل ى ا للعلوم ه ما لا ت م ن وإذا قيل ل ه ا ا ما أ ن ز ل ا ل ل ه ق ا ل بل و ا نتبع م ي ه ع ل ي اسماء الله أ الحسنى ي ع ق مثل َُ الذين ََِّ كفروا كمثل َََِ الذي َِّ ينعق ُ بما َِ لا َ يسمع ََُْ الا َّ دعاء ًَُ ولداء َ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 انما حرم عليكم الميت تودم ّ ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه إن ان ل ل ه غفور رحيم إ الذين يكتمون ما أ ن ز ل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أ و ل ئ ك ما ياتون في بطونهم إ ل اولئك النار أ ما ياكلون في بطونهم إ ل ا النار ولا يكلمهم الله يوم ا ل ق ي ا م ة ولا ي ز ك ي موسوعه ا ل ذ ي ن ا ش ت ر و ا ا ل ض س ي ل ل ع ذ ا ا ب ب ل م غ ف ر ة ف م ا أصبرهم ع ل ى ا ل ن ا ر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 ولكن البر من آ م ن بالله واليوم ا ل آ خ ر والملائكه والكتاب والنبيين واتى المال على حبه, وآت المال على حبه به ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب و أ ق ا م ا ل ص ل ا ة واتى الزكاه واتى الزكاه والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرين في الباساء والضراء وحين البأس أ و ل ئ ك ا ل ذ ي ن ص د ق و ا و أ و ل ئ ك هم ا ل م ت ق و ن ي ا أ ي ه ا ا ل ذ ي ن ا م ي ا ب عليكم القصاص في ا ل ق ت ل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفي فاتباع من بالمعق أخيه شيء له ومن أ د ا بإحسان ء إليه ذلك تخفيف من ربكم ورحمه فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أ ل ي م ولكم في القصاص حياه اولي الالباب لعلكم تتقون م و ت ب ع ل ي ك م إ ذ ا حضر أحدكم ا ل م و ت إ ن ترك ر خ ي ا ا ل و ص ي ة ل ل و ا ل د ي ن و ا ل أ ق ر ب ي ن ب ا ل م ع ر و ف ح ق ا ع ل ى ا ل م ت ق ي ن فمن بد بعد ما سمعه ما ف إ ن م ا اثمه على الذين يبدلونه إ ن الله سميع عليم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 ا ل ذ ي ن آ م ن و ا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما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 ومن كان مريضا أ و على سفر ف ع د ة من أ ي ا م أ خ ر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العده ة و ل ت ك و ا غ ف الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعان أ ج ي ب د ع و ة الداع ي إ ذ ا دعان ي فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أ ح ل لكم ل ي ل ة الصيام الرفث إ ل ى نسائكم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 الصيام الى الليل ولا تباشروهن و أ ن ت م معكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها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 اسماء ن ل ت الله م عند الحسنى م س ج د ا ل ر ا حتى يقاتلوكم فيه فان قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين ف إ ن انتهوا ف إ ن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون ف ت ن ة ويكون الدين لله ف إ ن انتهوا فلا عدوان إ ل ا على الظالمين ا ل ش ه ر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن ا ل ل ه مع ا ل م ت ق ي ن و و أ ن ف ق ا في س ب ي ل ا ل ل ه و ل ا ت ل ق و ا ب أ ي ي د ك م إلى ا ل ت ه ل ك ة و و أ ح س ن ا إن ا ل ل ه يحب ا ل م ح ي ن و أ ت موسوعه م ر ة ل ل ف إ ن أحصرتم ا ب ل س ي ل ل ع ل و ل ا ت ح ل ق ا س ك م حتى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 موسوعه ش ر ة النابلسي م ة ذلك م للعلوم ا ت ق ل ا س ل ا م و ا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 فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وان كنتم من قبله لمن الضالين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 ف إ ذ ا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم اباءكم أ و أ ش د ذكرا فمن الناس من يقول ربنا اتنا في وما ل ه في ا ل آ خ ر ة م ن خ ل ا و م ن ه م من ي ق و ل ر ا خ ر ه من خ ل ا م و س و ف ي ا ل آ ن ا ب ل س وقنا ع ذ ا ب ا ل ن ا ر أ و ل ئ ك ل ه م ن ص ي ب م م ا ك س ب و ا و الله سريع ا ل ح س ا ب واذكروا َُْ الله َ في ِ أ َ ي َّ ا م ٍ معدودات ٍََُْ فمن ََ تعجل َََ في ِ يومين َْ فلا َ إ ِ ث ْ م َ عليه ََِْ ومن ََ تاخر َ أ ََ فلا ََ إ ِ ث ْ م َ عليه ََِْ لمن َِ اتقى ََّ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 ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا ايها الذين آ م ن و ا ادخلوا في السماوات ل م ك ا ف و ل ا ت ت ب ع و النابلسي ل ك م ع ل و م ب ي ن فإن ز ل ل ت م من ي ه ما جاءتكم بسم الله الرحمن الرحيم الجزء الثاني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 ومن يبدل نعمه الله من بعد ما جاءته فان الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياه الدنيا م و ن و ع ه النابلسي ذ ي للعلوم ا ل ق ي ا م ة و ا ل ل ه يوزق م ن ي ش ا حساب ء بغير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 و أ ن ز ل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما ا خ ت ل ف ا فيه وما اختلف فيه الا الذين اوتوه من بعد ما ج ا ء ت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 روشي <تقره> ئ او ه وحيرو لا كم وعسى ان تهبوشي ئ او ه وشر لا كم ولو ا ل يعلم و ان تملاتا、yes. لا مو ن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 اسراج اهله منه اكبر عند الله والفتنه أ ك ب ر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن و موسوعه ن يرتد م النابلسي ف ل ل ع ل ه م في ا ل د ن ي ا و ا ل آ خ ر ة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 أ س ا ل و ن ك عن الخمر والميسر قل فيهما إ ث م كبير ومنافع للناس و إ ث م ه م ا أ ك ب ر من نفعهما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 ويسالونك عن اليتامىق الاصلاح لهم خير وان تخالطوهم فاخوانكم فالله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لاعنتكم ان الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولئمه مؤتمن م ن ة خير من مشركه ولو اعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مؤمن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 ويبين آ ي ا ت ه للناس لعلهم يتذكرون و ي س أ ل و ن ك عن المحيض قله و أ ذ ن ف ع ت ز ل و ا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن ف إ ذ ا تطهرن ف ا ت و ه ن من حيث أ م ر ك م الله إن الله يحبك ت و ا ب ي ن و ي ح ب المتطهرين نساءكم حرث لكم ف أ ت و ا حرثكم أ ن ا شئتم وقدموا ل أ ن ف س ك م ت ق و ا الله واعلموا انكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله ع ر ض ة ل أ ي م ا ن ك م أ ن تبروتكم ت ف ض ي ل ه ا ل د ك ت ن ر محمد راتب النابلسي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 من نسائهم تربص أ ر ب ع ة أ ش ه ر فان إ ن ف ء ف إ الله غفور رحيم و إ ن عزموا الطلاق ف إ ن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن ب أ ن ف س ه ن ثلاثه قرون ولا يحل لهن ان يكتبوا ايها ا ا خ و ل ك ر ا م ا خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم ا ل آ خ ر وبعولتهن احق برد في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن د ر ج ة والله عزيز حكيم الطلاق مرتان ف إ ن س ا ك م بمعروف أ و تسريح ب إ ح س ا ن ولا يحل لكم أ ن ت ا ك و ا خذوا مما آ ت ي ت م و ه ن شيئا إ ل ا أ ن يخافا الا يقيم ا حدود الله فإن خف م ا ح د و د ا ل ل ه ف ل ا ج ن ا ح ع ل ي ه م ا ف ي م افتدت ت به ل ك ح د و د ا ل ل ه ف ل ا تعتدوها و م ن ي ت ع ه ح د و د الله ف أ و ل ئ ك ه م ا ل ظ ا ل م و ن فإن ط ل ق ه ا ف ل ا ت ح ل ل ه من ب ع د حتى تنكح ز و ج ا غ ي ر ه فان طلقها فلا جناح عليهما أ ن يتراجعان ظنا أ ن يقيم حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون و إ ذ ا طلقتم النساء فبلغن اجلهن ف أ م س ك و ه ن بمعروف أ و سرحوهن بمعروف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 واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن أ ن ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم ا ل آ خ ر ذلكم أ ز ك ى لكم و أ ط ه ر والله يعلم و أ ن ت م لا تعلمون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 لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن أ و تفرضوا لهن ف ر ي ض ة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين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 إ ل ا أ ن يعفون أ و يعفو الذي بيده ع ق د ة النكاح و أ ن تعفوا أ ق ر و ا للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إ ن الله بما تعملون بصير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 والله يقبض ويبسط واليه ترجعون الم تر الى الملا من بني اسرائيل من بعد موسى اذ قالوا لنبي الله مبعث لنا ملكا قاتل في سبيل الله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 قالوا أ ن ا يكون له الملك علينا ونحن أ ح ق بالملك منه ولم يؤت سعه من المال قال إ ن الله اصطفاه عليكم وزاده ب س ت ة في العلم والجسم والله يؤمن م ل ك ه م ض ي ش ا ل ه ا ل د ا ت و ر محمد راتب م ل ن ا ب ل س ي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 فلما فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني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 الله ذ و فضل على العالمين تلك آ ي ا ت الله ل ن ت و ه ا عليك بالحق و إ ن ك ل م ن المرسلين تلك ا ل رسل فضلنا بعضهم على بعض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 اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون الم تر الى الذي حج ا ابراهيم في ربه ان اتاه الله الملك اذ قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت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 قال فخذ أ ر ب ع ة من الطير فصرهن إ ل ي ك ثم ج ع ل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن ي أ ت ي ن ك سعيا واعلم أ ن الله عزيز حكيم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 الذين ينفقون أ م و ا ل ه م في سبيل الله ثم لا يتبعون م ا أ ن فقوما ا ن ولا أ ذ ن لهم أ ج ر ه م عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف و م غ ف ر ة خير من ص د ق ة يتبعها أ ذ ى والله غني حليم يا ايها الذين آ م ن و ا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم ا ل آ خ ر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 ومثل الذين ينفقون أ م و ا ل ه م ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من انفسهم كمثل جنه برضوه اصابها وابل فاتت اكلها ضعفين ف م ت س ك ل ه ا ضعفين فإن ل م ي ص ب ه ا و ا ب ل ف ط ل و ا ل ل ه ب م ا ت ع م ل و ن ب ص ي ر ايود احدكم ان تكون له جنه من نخيل واعناب تجري من تحتها الانهار له فيها من كل الثمرات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 يا ايها الذين آ م ن و ا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا َََ الخبيث ََِ منه ُِْ تنفقون َُِ ولستم ََْ باخذيه ِِ الا َّ أ َ ن ْ تغمضوا ُِْ فيه ِ واعلموا َََْ ن َّ الله ََّ غني ٌَّ حميد ٌَِ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 ومن يؤت الحكمه فقد اوتي خيرا كثيرا وما يذكر إ ل ا اولو الالباب وما انفقتم من نفقه او نذرتم من نذر فان الله يعلمه وما للظالمين من أ ن ص ا ر إ ن تبدوا الصدقات فنعما هي و إ ن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير ف ل أ ن ف س ك م وما تنفقون إ ل ا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير ي و ف إ اليكم وانتم لا تظلمون للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض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 الذين ينفقون أ م و ا ل ه م بالليل والنهار سرا وعلانيه فلهم أ ج ر ه م عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين ي أ ك ل و ن الربا لا يقومون إ ل ا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك ب أ ن ه م قالوا إ ن م ا البيع مثل الربا و أ ح ل الله البيع وحرم الربا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 ان الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاه واتوا الزكاه لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا ايها الذين آ م ن و ا اتقوا الله وذروا ما بقي من الرباء ان كنتم مؤمنين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 ذلكم أ ق س ط عند الله و أ ق و م ل ل ش ه ا د ة و أ د ن ى أ ن لا ت ر ت ا ب و ا الا أ ن تكون تجاره ح ا ض ر ة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح أ ل ا تكتبوها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 ولا تكتموا ا ل ش ه ا د ة ومن يكتمها ف إ ن ه آ ث م قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في ا ل أ ر ض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 ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا ً كما حملته على الذين من قبلنا